ما لا الطب 한국에alu한 هذا 제가àn광에게는 مسلم، 이게 다른 세상을 가지고 있었어요. 아닐까요? 생각 Spike는 판매다 예이여, 하는데 항상 정부가 Geoffrey의 선전을 만들어 StuGuardian 후, 특별히 말씀하신다면 first had happened question. 그래서 مستعصيه يبقى انت ما عندكش ياخي يبقى المعالج ما عندكش من اخيك يبقى انت مش زيدة أو عارة يحضره لا يجب. لا يجب. مش هم قال هم بظوري من من أحدهم باسمه قال المصرف ما هي الرغبة من هي ما لم تكن من الكتاب والسنة الخالصة بل هي من عدل الشياطين واستعماله واستخدامه والتقرب اليه بما يحبه كما يدفع كثير من الدجالين والمشاطئين والمخرفين وكثيرا من من ينظر في كتب الايات والطلاف كشمس المعارف وشموس الانواع هذه الكتب اندست دست على المرتبه الاسلاميه دسها الأعداء الاسلام على مختلف بني الاسلام لكن هي ليست من كتب بني الاسلام واني اكتب من هذا كفين اني اجعل بيتك كحيم. اجعل بيتك كحيم. فلا تدخل مساعدة الكتب في هاتف. هي يقول له كتب طلاصم وشير كورو. وغير ابنان ما اخروا معداء الاسلام عديني وليس منهم في شيء ولا من علوم في ظلم ولا في كمان ليانا. ما النبي صلى الله عليه وسلم انتو علقها شيئا موكي نبيه. اللي هي على حالة اين? هنسيبه معها. ووليني لأن تفعل زي. واقصر بس الشيء الكائن أصله دشبيان أصله غلط غلط، وقال سعيد الجبري أن سعيد التبعني من قطع تلميذ الإنسان كان كعدني رفض وهذا في حكم المبفوء فمن هذا الكلام لا يمكن أن أحكم أنه في حكم المبفوء. تنقض من هذا كبار تبعي لك. ودأ من الكبار التبعين. فالكبار بس إن كان مع الشيخ الذي هو ثبط فيه. إن كان عن الشيخ الذي هو ثبط فيه. إنه لو كنت نصنعين. نافع عن مالك ابنك. نافع عن مالك عن ابنك. ابن فلو قلت نافع يبقى أثبت الناس في مين؟ عن مالك منفعل أسبب الناس في ماتك فلو رابعا غير المرفوعي ما أخذني فلو رابعا شيخين الذي هو أسبب الناس في لأخذنيا بخطر كده مش عارف إيه ولا ممكن نعملها بنفس الطريقه دي دي ان كان اجينا احنا على بقى اي دي عامله او مسلم او المعوذتين او اي من القران اي او اي سوره من او على الذهب يراجع ويظهر عن بعض السلف ويقصرهم على منه كعبد الله بن عمكين عبد الله بن عمكين مختلف فيها الوصف من التاريخ ما هي دي الزريعه اللي احنا على سد على في الزريعه تؤدي الى الموت هو هتبدا الاول يعني هو مش معتقد بيها وعارف ان دول كلامين ولا كلام هتصادف مره صادقين حفيفة. مع ضعف ايمان في القلب. تعتقد. مكلم ونزم. ما كانت تضعط مع الترفون. ولهو الله هل في <تصفيق> فرق اه في الحديثيان بايما قولي نبي صلو ما تادع عرف هالفت يامنا. فصدقه لما يكون فرق كفر الرئيسي على الحمد. والنبذ الثاني ما تادع عرف انها سأله عن شيء فصدقه لم تقبل صلاة وقضى ايه. ايه فرج ده اله. ده صندق وده معين اقول كفر من لا ايه فرج مني. الاولاني لا تقبل الله وشبك له اللي هون على للأسلام ولا ما زبع للأسلام طب والتاني قفر بمعنزل عمام ينزل عمام القرآن هو قفر بالقرآن في فرر ما في الشرر تقول ليه طب ان واحد ان ده راح اتى عن شيء فصدق والتاني أتعورفا أو كافرا فصدقوا بما يقول فقد كفر الله تعالى أو لا اللحظة خرجت من جدوله المنهي عنه اللي هي الأبراج والتواجد قلت لها المستخفى لله الآزين والعبد النبي صلى الله عليه وسلم إن أنا على أنت عنوات بذاتها. يعني بعض يعني لا عدوة من الذي شعر إذا يعطي وإذا لا من الذي حرك العلوى لا من موجود؟ ولكن لا يصنقه الله على شاء الله. من صلى الله عليه وسلم للعين الحمد. يؤمن فيه حاس معين. فيه? وراء صلى الله عليه وسلم جيدا وفي وجهها سفعة. وفي رواية سفعة سوداء، يعني بقع صودة على جندها في الشهر. يبقى ده مرة كنت. يبقى ده استددت من موسيقى ده. ان العين قد تصيب تسيط بمرضة العين مرض بمرضين عودة. فالنبي صلى الله عليه وسلم المعدة الجيارية ونصر خدايا ووجد هذه في الجيارية وقال استرخوا لها. استرخوا لها. فإن بها النزرة. فإن الحديث النظر في عيني. وكان هذا الرجل أبير من النساء أبير من بياض النساء فما إن رفع جبته وأرى أبو أخبر له قال من رجل جد مخبأته كهذه يعني المرمى أي ترد في الخضر فمن الشمس ومن تشوفش الشمس فجده لما تستمر الشمس فعذا رافع الجد أشهد من المرأة التي لم يسمى جدائه الشريف بيض الحم فإذا قرشت قد تلطقت وقع على البرق وتلطقت مصادق الصرع وكذلك فرفعوا لنا اسم عيسى قالوا ما به قالوا منطرق لي قال هل لا إذا أعجبك شريفا باركته هل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 إذا كنت بسن تنقسم المعرسي تنقسم الاصابات اللي هي وهي أي مبقاة بماذا تكفر السيئات اللي صلى الله تكفر بها منتبع بين من بعض من قضية واحد باجتناد الكبال أول حاجة ايه؟ قالت ان تجرب كذا لا تنقول عنه نكفر عنه سيئاته لا صلاه يبقى الشرع ان نقتضي تكفيرها باجتهاد الايه الكمال كريم. الخلل كذا وقال تعالى ان حسنات يذهب السيئات فاقر لماذا تكفر جميع الصناديق والكبائر تكفر جميعها بالدور الضمين الذين يعملون السموء النجاة الذاتية. ثم يتوقون من قريب. فبذلك يتوقون عليهم وكان طبعتنا حكيمة. اجمع اصحاب الرسول والسلام عليها الاسلام ان كل دعاء من كل شيء. عصي من رجحت. حسناتهم بسيادته. فهؤلاء يدخلون الجنة بالعظم. يعني مثلا. حسناته ستين خدمة. وسيادته اربعين. يخش يا نار. الاسم? انت حسناتهم رجحت بيه بسيادته. القسم الثاني. قص تساءل وقت. حسناتهم بسيادته. فهؤلاء يحبسون على جسر ما بين الجنه والنار وهو له اهل الاعراف اهل الاعراف فما ان يدخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار الا ويعفو الله عنهم ويدخلهم الجنة, الله عنه ويدخل الجنة. القسم الثالث قسم رجحت سيئاتهم بحسناتهم فهؤلاء حكمهم حكم المشيط. ان شاء الله. عزبه على قدر يزولون ثم اخذهم الجنة. وان شاء عفا وان شاء نقول عكما مرة. من مات من الموحدين. من الموحدين. على كبير او صغير. ده ما يخرج من تلاحية. الاول ان طرح حسنته بسياداته. قولا واحدا يدخل الجنة. تسارح حسناته بسياداته. ها? بس بس على الاسم com a emoção dela إلا يناقش حساب يوم القيامة يبدأ من القوم Aber wenn sie auch selber in الداعي على رأس السراط كتاب الله والداعي في السراط ولاعف الله في قلب كل مسلم وعلى الله في قلب كل مسلم بما يأتي يتأتى بماذا يتأتى السروح والسلامة من الرافع ازاي اوصر للطريق المستقيم ذوت ومن حرف شعر اسے بھی وهي شرع ما لم ياذن به الله وهي التي علاها ليس رعي من احدث في امرنا هذا اي في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد يبقى من عرف البدعه شرع ما يأذن به طيب. سنة والخلال الرشاقين المدينيين من العديد من السعوذي وعند عديد من الماجد ويتقوم مهدفات الأمور فإن كل محدثه بنا فإن كل مهدفاتين بنا وقال وستفترق قمتها على الأمور سبسون الفرقة كلها فينا ام محمد صلى الله عليه وسلم على من طيب إلا من الشكرة ان دي وعد الناس ان يتكلم. فرقه زي او جنبية. معتزلة. قديرية. ماتيرية. آآ فرق طريق معي. ازاي نصفها كلها وهم في مصرفي معها. كيف هذا? البدع معين? بدعه كفر وبدعه مفسرة. حطين البدع اللي وقع فيها فريق زين او فريق عمي. او حطين البدع اللي وقع فيها محمد او محمدين وصنفتها بيقول كتاب الله ورق من الأمور. هل بدي اعرفه ولا بدي غير من اي من انفصل طب لو هي اعرفه كيف ما نرجع في البيع المكفره انا مستكره ولا ما نوش لو استهاله نشوف شروط الاستهاله طب هل انت شروط الاستهاله ولا ما فلينتبه بعد من اسياده ولا اصدر احكام ولا نسائر هذه النوازل واسس كل سيسأل كل شيء سيسالون رعا كل كلام فلا بد ان معدات وأنت تتكلم عن الله أشد يبدا الموعظه المتكلم عنه الله عز وجل اين نؤينك ان عين ويضل الناس because for the integrity فقالت بتقسيم إلى كتب قصده قسم بيع على تلاميذنا بالدين قابلت القسم إلى رسمل بيع مكفرة ذلك غير مفسدة خلاص ما هي بيع المخرجة من الملة المخرج ولا هي كثير وضوئها من, من أن Ahí